ابدأ يومك أيها الصائم بصلاة الفجر خير ما تبدأ به يومك في طاعة الله عز وجل وصلاة الفجر لها شأن عظيم عند الله جل وعلا أما الرجال فإنهم لا يصلونها إلا في بيت الله من الذي يشهد صلاة الفجر؟ إنها الملائكة ملائكة الرحمن تشهد صلاة الفجر وسماه الله عز وجل قرآن الفجر ولم يسمه صلاة الفجر لطول القراءة في صلاة الفجر احرص يا عبد الله على أن تبدأ يومك تصف قدمك مع المؤمنين ما أجمل أن يبدأ الصائم يومه صافا قدمه لله عز وجل بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بل إنك أيها الصائم مطالب بأداء الفرائض الخمس كلها في بيت الله عز وجل ليس فقط في رمضان بل في كل الشهور غريب أن تجد بعض الصائمين لا يصلون كيف تصوم وأنت لا تصلي لله عز وجل والأغرب أنك تجد بعضهم يأكل الطعام ما شاء ويملأ بطنه بما شاء ثم ينام قبل صلاة الفجر ولا يقوم إلا عند غروب الشمس أي صوم هذا؟ صوم تقضي فيه نهارك كله في النوم ولم تصل فيه ركعة لله عز وجل في وقتها أي صوم هذا يا عبد الله؟ من خير ما تقضي به يومك أيها الصائم القرآن ولهذا ربط الله عز وجل شهر رمضان بالقرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يتدارس القرآن مع جبريل يعارضه أي يدارسه القرآن كله وفي آخر عمره آخر سنة عارضه القرآن مرتين ولهذا كان الصالحون وسلف هذه الأمة في رمضان يعتكفون على القرآن صباحهم مساءهم كله القرآن كان الشافعي رحمه الله يقرأ القرآن ستين ختمة ستين ختمة فقط في رمضان ختمة بالليل وختمة بالنهار وكان البخاري يختم ثلاثين ختمة وكان الإمام مالك يترك كل المجالس مجالس الحديث وغيرها ويعكف على القرآن دراسة وتلاوة قسم وقتك شيء بعد الفجر شيء بعد طلوع الشمس شيء يا عبد الله الظهر شيء العصر شيء بالليل اختم القرآن مرات ومرات ولعل من ختم القرآن ثلاث ختمات في رمضان هو أقل وأضعف الإيمان احرص يا عبد الله أن تمسك القرآن أو تسمع القرآن أو تتدبر القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إنه كلام الله ومن يمل من سماع كلام الله عز وجل الذين يستمعون القرآن أكثر من النوافل في شهر رمضان بعد طلوع الشمس وبعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر كله وقت لصلاة الضحاء احرص على الرواتب ركعتان قبل صلاة الفجر أربع قبل الظهر أربع بعد الظهر اثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء تلك اثنتا عشرة ركعة من صلاها بني له بيت في الجنة أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات في نهار رمضان اشغل لسانك ورطب لسانك بذكر الله عز وجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله شهر الكرم شهر الإنفاق شهر الجود كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان شهر إطعام الطعام فطر الصائمين يا عبد الله شهر من أراد أن يفطر فيه صائما فله مثل أجره لا انقص ذلك من أجورهم شيئا عبد الله هذه فرصتك أفش السلام أطعم الطعام صلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فرصتك في هذا الشهر أن تحسن الخلق كن مبتسما كن بشوشا لا تقل أنا صائم أغضب سريعا وأسب هذا وأشتم هذا ليس لله حاجة في صيامنا إن ساءت أخلاقنا كن خلوقاً كن بشوشا كن مبتسما يا عبد الله فإن سابك أحد وإن أحد فلا تردن عليه وقل إن مرء صائم نهارك اجعله في طاعة الله أمكث في بيت الله فانتظار الصلاة إلى الصلاة من أعظم القربات إلى الله عز وجل اشتهد من أول ليلة أن تقوم رمضان فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو ركعتان وأفضل الناس من يبحث عن المساجد التي يطول فيها القنوط ويطول فيها القيام يصلي وراء الإمام بتدبر بخشوع بحضور قلب لا يفكر في الأسواق ولا الديوانيات ولا المباريات ولا غيرها من الملهيات بل يأتي ليصلي لأن هذا هو المؤمن في رمضان وأفضلهم من يصلي وراء الإمام حتى ينصرف حتى يسلم أحد عشرة ركعة أو أكثر أو أقل هذا هو أفضل الناس فإذا انتهى بعد الصلاة قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى ينتهي من صلاة التراويح كتب له قيام ليلة كاملة فلو انتهيت من صلاة التراويح وبقي في الليل متسع فإن صلة الأرحام طاعة وبر الوالدين طاعة والإحسان إلى الجيران طاعة وعيادة المرضى طاعة ومساعدة المحتاجين طاعة استغل ليلك بالطاعات فكل عمل يحبه الله عز وجل إن احتسبت فيه الأجر عند الله فإن الله عز وجل يقبلك اعلم أن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من النار في كل الشهر فحرص أن تكون عتيقا من النار في أول ليلة من رمضان ولا تؤجلن فإنك لا تضمن أن تدرك الليلة الأخرى واعلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار نلقاكم إن شاء الله في مشهد من مشاهدنا الأخرى استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته